إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن ترد عنهم عذابه ولن تجلب لهم رحمته بل ستزيدهم عذابا وحسرا وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها في هذا ملمح على أن الأولاد لا بد أن ينفعوا اباءهم بالعمل الصالح لأن الولد يقال له ابن وهو من البناء والإنسان حينما يأتي اهله يبتغي الاجر ويقدم لنفسه بان ينال مولودا يكون امتدادا لحياته بالعمل الصالح الامر الاخر الاولاد والاموال ينتفع منها الانسان يوم القيامه حينما يحتسب بها الاجر في الدنيا ويجعلها في طاعه الله تعالى اما الكفار الذين لم يفعلوا هذا فهم فهم لا ينتفعون من أموالهم ولا ينتفعون من أولادهم بل إنهم سيحاسبون على هذه النعم التي لم يضعوها في محلها ثم فصل ربنا تعالى ذلك قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرط قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقه هؤلاء الكاثرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها فأسلفت زرعهم وقد رجوا منه خيرا كثيرا فكلما اتلفت هذه الريح الزرث فلن ينتفع به كذلك الكفر يبطل ثواب اعمالهم التي يرجونها والله لم يظلمهم تعالى عن ذلك انما ظلموا انفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله إذن هذه الآية عظيمة المؤمن جميع ما ينفقه محتسباً للأجر به واضعه في محله مصدره الرزق الحلال ينتفع منه يوم القيامة إن الرجل لينفق النفق يحتسبها تكتب له صدقه أما الكفار فلا ينتفعون من هذا وحينما تتأمل الآية الكريمة تستغف فستذكر رحمة الله وفضله فربنا جل جلاله خلقنا وهو غير محتاج لنا وما ننفقه نؤجر عليه فالحمد لله رب العالمين لما بين ربنا عيب أولئك الكفار قال تعالى محذرا المؤمنين من التشبه بهم أو السير على ضرائقهم يا أيها الذين آمنوا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 واصفياء من غير المؤمنين تطلع... تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم فهم لا يقصرون في طلب ملرتكم وفساد حالكم يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألتنتهم بالطعن في دينكم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 ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أرضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ها أنتم يا هؤلاء المؤمنون تحب تحبون أولئك القوم وترجون لهم الخير وهم لا يحبونكم ولا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم وأنتم تؤمنون بالكتب, بالكتب كلها ومنها كتبهم وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم وإذا التقوكم قالوا بألسنتهم فادقنا وإذا انفرد بعضهم ببعض اضوا اطراف اصابعهم غما وغيظا لما انتم عليه من الوحده واجتماع كلمه وعزه الاسلام ولما هم عليه من الذله قل ايها النبي لاولئك القوم ابقوا على ما انتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا ان الله عليم بما في الصدور من الايمان والكفر والخير والشر ثم قال تعالى مبينا أحوال هؤلاء الذين ينبغي أن لا نسير وراء خطواتهم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتثقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تصبكم أيها المؤمنون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 ان الله بما يعملون من الكيد محيط وسيردهم خائبين واذا غدوت من اهلك تبوؤ المؤمنين مقاعد الانفال والله سميع عليم واذكر ايها النبي حين خرجت اول النهار من المدينه لقتال المشركين في احد حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم من القتال فبينت لكل واحد منزله والله سميع لأقوالكم عليم لأفعالكم فربنا جل جلاله يذكر بالنعم والإنسان لما يستذكر نعم الله تعالى يؤدي شكرها والجراح التي تصيب الإنسان يستذكر نعم الله حتى يكون ما به من ضر وأذى من فوائد الآيات نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجعلهم أخلاء وأصفياء يفضى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم من صور عداوة الكافرين للمؤمنين فرحهم بما يصيب المؤمنين من بلاء ونقص وغيطهم إن أصابهم خير الوقاية من جيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم أظهار الخوف ثم تقوى الله والأخذ بأسباب القوة والنصر نسأل الله العظيم أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم المسلمين في كل زمان ومكان اللهم ارفع القتل والأذى عن أمة محمد يا أرحم الراحمين